نعم <تصفيق> نعم تفضل وعليكم السلام ورحمة الله شخنا. الله يحفظك نور الله فيك تفضل <تصفيق> أتفضل اسمعك حكم القدم بعد حضرتك نعم أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هذا <تصفيق> شيخنا بس حكم مشاهدة مباريات كرة القدم لو سمحت اي نعم سمعت سمع في الحديث الصحيح نعم في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل إلا ملاعبه الرجل امرأته وولده وفرسه فقدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطلان كل لهو لذلك يعني جلوس الإنسان أمام المباريات وهذه الأشياء مرتكب لاله الباطل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وأنا الحقيقة يعني عايز برضه يعني شيئا من شكاتي لإخواننا الذين يسمعونني الآن يا إخواني نحن أمة مهزومة نحن أمة تعيش أحلك ظروفها الآن مسألة الإنسان ينعم باللعب أو إن هو ينظر أو إن هو يلهو أنا ما أدري كيف يعني يستقر على قلب الإنسان أن يلهو وأن ينظر وأن يصرخ وأن يصفق وساعات ناس بيموتوا بالستة الألبية بسبب أن ده جب جون أو ده دخل في جون أو الكلام دا. والأمة في ذلك رقم مطحونة أعداؤها عليها ويجتمعوا على قصعتها كما ورد في بعض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نريد أن نكون أمة جادة وليست أمة لاعبة كفانا لعبا عشان كده فضلا عن من اللهو الباطل فانهو قبيح جدا بأناس يعلمون ما مدى ما وصلنا إليه أنه برضه يعد عشان يعد يتفرج على الماتش والكلام ده وقد ترك المهمات وفي كثير من الناس بالذات وإحنا مش فين نشوف في الأهاو والكلام ده لا يصلون. لا يصلون بل كان زمان يعني وإحنا طلب في سنة والكلام ده لو جابوا جون في وقت الأدان وقت ما بزيع الأدان كنا نسمع ساب بالديل كان اسمه سب الدين عشان جاء جون وما شافش الجون والكلام وفي ناس كثيرون يضيعون الصلاة في المساجد بل يصلي على آخر الوقت عشان مش عايز أخونا هذه كلها يعني مخالفات وأنا أسأل الله عز وجل أن يعني يهدي يهدينا ونهدي بنا يعني كفانا لعبا وكفانا لهوا